بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البدايه احييكم بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك اسلام وعنتي جمعت معلتي على 10 حدا جماد الثاني شحن 430 هجرية هجريه كمون شحنه مارس كل شحن عصرت شمون ميلادي اذا كتاب 19 زلنا الأصول الثلاثه ثلاثه مسرات تبل مالتي ز جلسه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بارك سامنتاي بصحنا مالتيو بزعبه نا ها قرات كفار قد كخوتمت بشرعي انتي فردلو نزبل مالتي والشيخ ابن عثيمين بادله بمرتعو تزاريبو رحمه الله عبي بحسقيرو مالتي ازيق الكل مخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم كم زخلكلوا الرسول صلى الله عليه وسلم نوصفار زقمت اسلاماي انا خابو نتصعي ايلوم تبريو مخانوم طقيسنا نرو مالتي لكن حموشت عينتا تاعلو قومتو تغدي لهم سلازو خونو اذا انتي مالتي اذا حموشت عينتا زياتهم نايقدن سلازو درسي سلسه وسيدنا نرنا بحصر زباله اولا دعوانا بسلمنا نقبر عالم وما تخيف انه اتو سبب الهدايه الذي خنهم زلون زم كفار مالتي كلا اي كفار مالتي كفار انت يحسبو كما اتي كنتاتهم نخصن علون كخي دي خيلي مسلمين نختقكم مالتي ثالثا ايون انتدى مراحل سلامي كادكا ابزع الدزي نتم اسلام كما يخدو لو رايا الليل وخملوخ عند الساجيدو ازي كم امباسادور بزمخنيات ازي حقوق ما تخيليو مخنياتو نتم مسلمين حقوقنا نتم ودمنا قبونا نتم كما لا قالو كطابق قالو سبزون كم امباسادور كوينو كم سفير قمه تخي باركس لمعنتي حموشاي تو فوق الدخنه مخاني شيخ ابن عثيمين زح حموشاي تزئه شروط ويعكم زلاوه كترسلناي نعم ربعتي نعم احسنت بارك الله فيكم ربعتي رسعاني ز ربعتي نفقود زغونه ناي الدنيا زملكت يلوك رمات خالي كم تجاره نقدي كنقد يلوك خي شي خالي باب امريكا يغون الدول اوروبا لكنه نقدي مستودع تملسالو كم اون حكمنا حكمنا مستحق حكمه نوجهكم ملسالو كن كسابتا نقد زلا وي كسابتا اب زي خوف قبل يا خالي زياره بعد تهونه الله مالت اتح شيتي ان يقيم للدراسه وهي من جنس ما قبلها اقامه لحاجه لكنها اخطر منها نخم مهرين اذا تمرت زخاني ابعد كفاري زولنده حرت باهيلو مالك ابعد اسلام قال له ابعد اسلام لكن قال له تخصصات وفلي زبل تمهرتي ابعدوا كفارت راح زلو قال زيادة بتمرتي زياده انت يوم يمارا مروا سلا زخون الدنيا نجر مالتي كمهاري لوخه خيد الشيخ بن حسين ابن بلنالوا فقوديو لكنها اخطر منها كان تاخذ مئ زبلنايا التجاره يلو نحكمنا يلو كجيش زبلنايا كاب ا كن زياد زياده حداكنيا تخونال ليلو نخمهريلو اند فتكا بدين المقيم واخلاقه مغنيات سبحان الله تتباين كغير خيل كم اون تسدينه كبالا شيخين زي سماه رايزه كمهريلو زي خيدو له مالته لين اون فتكن عاونو سلمنا فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته زغونه مهاراي ترينيو انسي درجه ناتي تحتي لو اذا خيت حجك خصني لو اذا خيت زلو كفيتي لو اذا خيت زلو مالتي وعلو مرتبه معلميه توم مهران كن بتمرت خابو نلعليوم الي يزرغو زغونه مهاراي وتوم زمرون زلو خاباي نلعلي تمرت لهم الي فيحصل بذلك تعظيمهم بذمغنيه تزخاني كخبرهم يجمر نتو مهران كفار مالتي والاقتناع بارائهم وافكارهم وسلوكهم صنيحون كامن يجمر مالتي بتيناتهم حساباتهم بتي اكايداناتهم فيقلدهم الا من شاء الله عصمته وهو قليل كقول لي دوم يجمر زجبر واخ جبر يجمر مالك كن دومون لك حساب تقبل توقينك اذن شكره طولك كنت ترى تاريخه مالك قال ayat قال احاديث قلت فولت تصنحك كي ترددك اب شكت اتوالعذ بالله لكن انتم زد رب سبحانه وتعالى زد حنوم وحداثالهم زوم زخود زلو احواتنا خمهاريلو ربي يحفظهم ربي يحفظهم من ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك الى التودد اليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال نحرون رينا زتمهرايزي فتوك غون دلي ناب ممهورو مالتي فترى غا ما بغروب نتممر نافتو نسون كفتو ويلو مجامله مالتي گيزان كل ما ممهورو والله زيان تاله تمني زي ممرهي ندمني كما يغير خنقفه اززن كف سمع اسكوينه اندابله يغان كله قنعهله صبو قالو اندابله مجامله مدحانا يكبر ترى اخدماني اطفاءت وندق يزم مهرزي رؤسيو طفيو خطفوي خيلي والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم كم اون ابتي كوليد نوبلو ابتي زمهارو زلو تمهرتي اروح قالو ولا لا اروح قالو بل اصل ديك عدلو كوفه مسوم يخو قمت ولا مسوم تزي قمت اب كلازغن راهو بيو اب تمهرتي بحسابهم اب حنتي كفليوم زمهارو زلو انت راها مسومي فالت ريخهم حجي اتي اختلاط وإدماج بنسب بالتحواس انزي انتيس قالو مالتيو انتي حساب ناتو عندو وسادايخي دا قسنيه خي مالتي ترى اخذ يوم معروفين دمج مر بسهم تمهرو كفر وقال بقى امريكا يخدمو قاوروبا بده يحرقو بل انما ازئم بزيومايتمصون خبل جمر يفوت ووم طبيو مريئ وتحسبوا معباليناتهم كل زن سرايه كامن جمر ساعتهم دمعه شكيه طولوا ديموكراسي ندابلو كله غيز انتي شكغه طولوا يجمرو ويعذبوا الله ومن اجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله اذا حموشيت كفال زي اذا حموشيت قفل زي اذا حموشيت كفال عباي حداغاز اللوا بزي وناهت تتتاجر بتجاره رحي نتانق دخللي تقعكم زخاده بتاع هسبتال تحكيميز منلس فتم قالوا قد ما نعله ماهم ندعوا اخو بلهم زخوت زلو انت امباسيتو كوينو دماني أم انت علاقات مستون مسلمين جوري زيسرح زلو مالتي اما زي تمهاري زياده اختلاط قال له زياده يتحوسله مستون كفار سلازي تحفظكم جبر الله لنا ما قلتنك الله لنا ابزم تمهرو زياتهم نخيطفوا فيشترط فيه بالاضافه الى الشرطين الاساسيين شروط تنكلت شرطي زبل ناين ابرسيهم شرطهم وسقلو ما اجى تمهرا شرط يا شباب انتايلوا نيروا الشيخ بن عثيمين رحمه الله ان يامن على دينه دحلتنا دينكم دوله دينو خبال الشوق يا بلل لعله كل دين ولا حد صدق قوينو خمو وتشخص الدنيا حلافجه دي. لكن دينو دحر خسير واباخيره حسابا لا تصبح نغر بسلمنا دين دم ما حفزتو قوينو بخلته نجر مالته فتنه الشبهات اها شباب تخاليتي فتنه الشهوات كاتبين كره حق الله فترة الشبهات مالتكم حكزن مس العقيده ناتكخمزقه اب امنت ناتكخمزقه بشكل قبل كان بالقران البحاريس شكرتولك وشهوه الدمني كانت نفس دس دي محرمات الدم عاد خبلخه ديمقراطيه دي. لا نتا ياخذ لك قبركم وخال سغا بلع خمزيو كم اون خمر خما ام دساتيو حرام حلال زباها له كله حلال ينعت اذا له زونه اذا اسلامي اذا خدين في اللي تفتشنا في دحن كتسعر له دعاء ايتي شرط دماني انه يظهر دينه دينه دماني اعتبارك وعله له بيسمع له ندح ركوينو ويسكيت كاتبه اهيلو تسعنوز كبارلو توخينو كم اون بارك الله فيكم اب نفسو تراح ودخا اخذ قتول اند حركوينكا سبيتخا خدك تسع عند حرزي ثغلكوينكا سجدخت بلا اند حرزي قيموت كم موت موت نايدين زي ودخا اخذ قتعلكا اب اوروبا او اب امريكا اب الكفر فتعل النازوله صارت تكبر لهم قبل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلو مروا ادناكم لصلاه لسب لسبعك شوعدت عامت اخيل صلاتكم اعززوها عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واضربوهم عليها لعشر دكا عصرت عامت مسكون وخان وقعوهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته يوقع اب اورباي توقعي زمل خلاف نا ايمن مالتي نا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت واقعك هيد ماني اوالي ترى على الكمالك تا منجس سغاني نحنا بعلنا نربيها بنات بلا كمالتي سبيت فت فتحه كاتغيله ابا اوربا الصغاخه توص صحب تغازا مسفن سخه توص وذو كله تصاررز هنا طلاق ابناي ميراث فركه فركي خامس وقال ابسلمنا لا فركه فركي يكون للذكر مثله حظ الانثين ازو كله يلن ابا اوروبا سنزي اتش دينكا عند حرزي يخبرولك خوينو صبحن وغرب حتكا توحيد حسكادو كاب شركه ريحكادو نرسول الله صلى الله عليه وسلم تخاتل كامل دو قام اون بعبداتات بي... العكادو سجد كادو صيم كادو ازو كله سلاز كل حتى بزعبه سبيتغانك خانك حتى خان وكلكم راعي وكلكم مسؤول على رعايته كلكم تغسكزيهم بس تغسكزوهم لو ما تحتوهم والدخان امانه سبيتغه امانه اب اوروبا تصرفوا قبل ما يقع اي يسجد قدفه سقطوا سبع عليهم دل يسجد ايدلين قدفو ابي سلمنا قالا قلع ودعصرته عمت ان بالله كبلت عصرت عمت عدلت واهب ابزا ساعه زيا الرسول صلى الله عليه وسلم افك دمهم واضربوهم بالامر عزيزهم وقعوهم دك عصرت عمت مسكونوا ثلاثه عليهم دكهم وقعوهم باوروبا وقع كامل تبع هلكت استحس انتينا برداء سبحان الله زياده قناه شرطي كل دينك قمال الكا الله زين كلت عبيت شرط انه كله زملكتا نذت مهارا يدماني زملكتا شرطي الشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير على مستوى كبير من النضوج العقلي وحنقول زبسه له هونالو بدينه زبسه لك هونالو وين له خصاوتو ليوم ربي يسلمنا الذي يميز به بين النافع والضار انت ايتي زتك انت از غوت دم كولطلو زعاب از غوتو كفر وشرك دحريت ما بيدعله لذلك ايتي افكارنا الكفر كاتولوا كصور يوم وينظر به الى المستقبل البعيد نا ينوي حد ما خطمتالوا ما له زي كفار نفسهم طويل حج حج يكون صغيره بب غروبه اتي ناتوم كايدا اي عماتات يمزحس نا ينوي عماتات يمزحس حج كفراي بلوخان حج صلات قدو فاي بلوخان بب غر بب غر بب غر ولان شاء الله عصرت عصره عمي يوسف الله اي هو خنم قص انداب اليوم فتنا زت والكبي فاما بعث الاحداث صغار السن وذوي العقول الصغيره فهو خطر عظيم على جينه اما نشت زي بسلو تمهر النغسدهم نذوب نشت زئاتهم نشت منسي زئخلو زوم سبا زئاتهم اب حدا جمودق مالتي ثم هو خطر على امته التي سيرجعون اليها كم لو سقولو دماني خطر اي كون ننبصم طرح لنمتو امه اسلاميه خطر مزم سو ازيات وغناتو من لسلو الا من رحم الله مستغيره دمان نز... نسدرك غيره مخيل يسبز بتزر اي امينه مذهلو والعاذ بالله غير كسحرهم نتم صدره وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من اولئك القفار كتنفسيون دمه سم زخان تنفس مالته هنا تجي اوسي دم زلو سميو فيروس حدث فيروس تلقى عند حرقونه ز فيروس زي كيرخ بكح حمي مخبكونه حممت لا جبت اللي يتروحكو كيل قبلك حممت لا فما باله كزي سبزي افكارنا دول كفار حزومه سناب عدسلنا مالتي خطر نسدره من امه نهزبه وخونا له مالتي ابي حدا كما شهد ويشهد به الواقع اتي واقع كونزو غنا نغر نحرينا اي ازي يزول له شيخ بن حسين تغير يمس نسدره تصطيخو كقيروم كايسر نبون الديون نحواتو نحاتو مخولهم كقيروم بجمرو العذاب بالله فان كثيرا من اولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به عزومه لايقهم أو رب اوروبا وقلنا نبدو الكفار زخذوا انتهي مالتي هم مبتعثين نبلوم تيمرتيز سكولارشيب نبلو هاي تيمرتي عدو الرقيم زخذوا مالتي اذاهتم كم لو سقولو خمسكا يدوم يكونن زملو سوي لشرمنا سيمير رحمه الله رجعوا منحرفين في ديانتهم ترى اخ دينهم انحراف عند جابوري مثول اهل عبد الله واخلاقهم وسلوكهم ابطباهم وخنا بكايدو وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الامور ما هو معلوم مشاهد بنعر انا امالتي ضرر انقاطم بعنا نريئهم مالتي والاعاذ بالله عم نبص مطرح حكيكمون والاعاذ بالله نبص كمان فما بالكم من صدرهم كتفهم كله مالت وما مثل باعس هؤلاء الا كمثلي تقديم النعاج للكلاب الضاره نزاعاتهم ابنتكم بكم يلو شيخ بن رحمه الله نزاعاتهم من اب اوروبا قيدو كفر من امريكا قيدو تماهر من بال حنقولوا باي بسله دي ما, ما حزو نزاعاتهم كان انتي مالتي وططو نزبي كذبان كلها مغان زناجه دماغ غوبته زخل ازابين ها شباب انتا خوف عطلكت اتنا اينابراخون تت راح اخبوهم ايذا بالكازا سكن بتروح ابرسيو دوموس كون كفلوكم ابرسيو زيناي مگوازي ازي اناي بلعي ازي اناي گله أنا كل مصارف ناتكا فاجت ناتكا ملوك وملوك يمالوك سانجاات منالخ مزغيرو معامل ازي جبرله از يوم اسلمنا تريفونبر كم يوم يله شوف كنت نودهم جمر كحج تكفرت طلعتي تملو بعاب ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايش سواء كافر ابي اسلمنا كتاببرن ابي اسلمنا ختموتين اين النيل كان ربهم هم زبزلوا القران يزي ومن اصدق من الله قيل كبر رب نعلمه مننا كنحت كبر رب الرسول يزي حقني اسمن الله كبر ربنا رسول صلى الله عليه وسلم. فربي بيننا الله اذا الكفار سي دسي لو تكفرون كما كفروا كم تزخفروا فتكونون سواء حاجه تكون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايش تتبع ملتهم اعزائي زلق حتى تتبع ملتهم اي جهيمنتهم كسرت اي فتولك ولا سحقت تصوت حرايب اللهم بقوله حت قذف عقباله تنازل قبر اي فتو كانه كساب اسلم ايذا مسكه فركه حدا مسكون كان سوده سي قد نزي اخ بين يوم وليله كان حتى ليت حتى معت يكون هاي سنين هاي عامات بعزاي تي ريانهم نازمات سنات نا نوح بلان حنصات زيد ماني حدث كفر حلو لو ما انت سلامه رخيبو دحنه رخيبو صباح يمكن ينحرفوا العاذ بالله وقال يومون اب كفر الله واب اوربه العياذ بالله سلازي نبسغه خمس جبر كايو زبحل جيغاز الايمان يزيد وينقص ضماني بلنان اذا ايمان نازخ مزلو كصنح فتنه تمثيو زي قد لا يكونه لذلك ككفر الحق تعرى لنا مالت الشرط الثاني تتخال اي شرط مالتيو ان يكون عند طالب من علم, من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل تقدميتين ثانيه مالتيو اذا تماريزي هنقولوا بس لخونا زخفالون زتصبرونوفال كمون تخالئ تيشرطي وعلماتيو بيشرعزي تعلم اخونالو مسرت زحزخونالو مؤصل في طلب العلم علم زلو اخونالو ما يتمكنوا به من التمييز بين الحق والباطل حقا جيغان منطق ومر... الباطل بالحق كمون تاينقبر مالاتيو نزي بغيزو غن بحق خمول الصد كدفؤ نخا يكر بوهاي اذا باطل زغونه بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا مغنيه تششمو يقول حكمه اللوخ بلا كاي جمر سبحان الله أو ينتبس عليه او يعجز عن دفعه ويدماغ التحوسي ابشك خاتو ام طرص اركاتو والعذ بالله ولد ما عقميسن مالتي اخيرا دفع كبر اكل لدينه قبل اي, أي دافعني السلام ورحمه الله وبركاته فيبقى حيران او يتبع الباطل شو انت يجمر مالتي كحير يجمر انت انتئس قبره انت شكم بركعه تنجميرو ازيا حقديا ازيا تخويا ندا باله والعوذ بالله بشكياتو بازي مخنيات ازي بشرعي انتزخون خوناللو ما استعلم سبق خوناللو وفي الدعاء الماثور اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا عليا فاضل اذيت دعاء الماثور ابعدسلمنا قلنا خمان ازخ نبزحلنا اذ دعازي اسدماني اللهم أرين الحق حقا وارزقنا اتباعه تحكر ربي ارينا انت ربي مخاني تحقق خطتك بره وارني الباطل باطلا وارزقني ايش استنابه تي باطل حسد اخواني حق زي بللو نجر الدماني اريه ان تربي ما انت خلق كله ارزق الغانم ثاني خيت تحوس السنه ولا تجعله ملتبسا علي فاضل بالتحوس اني اتكبر انت ربي لنا دعاءنا بالزحكبر الشرط الثالث ثالث ايتمالتي يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق دين ما هو الا قوي وتوكل على الله التوحيد التمسك بالسنه من قد رب زي عايز اغناله توحيد دلول كغناله كمون سننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله زد ماني اب كفر اف فسقن خي وتمنى اقل القليل نسدم لو زلو افسقه وتسكر سغه هاشمه ما تبلع كتسعس في دبراتك تكيت از يوم دلوزه في النهايه هل اتخاب وتوصد يا يمكن ابا خاص ما تصلحوا لعاد بالله صغير كاقول لك معناته والعاد بالله رب سلمنا كلمه توعدش هذا خي لا تقيات قط موت مالت هو بالله خبز غفي بعيد ماني افيسكم سبزه نكفر شو عد موها عم قولك خيدين صغير كاز النقمساز سنها بس تاها والعاذ بالله لا يفنا نحل سمعت اهم شيء سمعتنا بس خير اخيرا نعب سمعيته ابو قاباتقس اذا كفرت بالواد مال خمزه امزائيلو ببغره بشكيتوله والعاذ بالله كفيرو يموت كمان تفرح له اما بعد يسلم لنا حجزت له 50000 مسلمي كل جزئه غروقه بتوحيد بسنه منهج السلف كم زي امي سلفنا الصالح صحابه كم زي روم دابلوا يبراتكوا خا مالتي الذكرى تنفع المؤمنين اذا غرك فضعيف الدين لا يسلم مع الاقامه هناك الا من شاء الله انتدى ذخمتنا ايمان الضعيف اللي حركينه ايمانه مالتو ومصوم كو فيله رب تزيده له اي كدحننا الا ربخذ له والا والعيذ بالله مساتهم كتفخيل وذلك لقوه المهاج وضعف المقاوم غناته ساتوم هجومه قبر الكالو صغى <سؤال> <أسؤال> جن اب تقتزك لخلك تخل ديخان هجوم باربعه ما اذنكم اتزاكاي مسمم بدبوب بمراقبه معراب تقال اخولدي خازي كفر مزاكازولو ادي زولو اذا فسقي تزوقازولو نافسقي تقال اخولدي خا ادي زولو زروامات فاسباب الكفر والفسوق هناك قويه اسباب زخون مخنياتناي كفر بزوحت ابعد كفار معناتي كمون نافسق مخان تاعي شرير سلاذونه كتقاوم ودي خازو كله مزاكا زلو شبهات وشواوات والهذ بالله وكثيره متنوعه خقوم تفلانيت حانتوي كلتهي كانت بتيا بخيم بتيا مزوخه بتيا بخيم بتيا مزوخه علم لك بل لكل امه فتنه وفتنه امتي المال كما حسنه الشيخ الباني رحمه الله زغونه امه ربي فتنه البوي فتنه اي امتي نهزبيد ما مالي له غنز زا امه يا ربي ابتلي وايد غنز فتوتناي غنز ما اخشى عليكم الفقر الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه اشعره دخلنا تفرح لكمني ولكن اخشى عليكم الدنيا الدنيا يسرحلكم فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم كانوا يغمسون من الدنيا كبلوا تقاداديم تعني كمقدد مسدوني تقاداديم في النهايه تقرتم الدنيا اتفيعتوا فتهلككم كما اهلكت كم تقدمت حزب الزطفات ما الدنيا ادونا حتى تطفئكم يا زفر حالكم ذل وهن الضعف الرسول صلى الله عليه وسلم وهن كغاظم يا ابز ام ما مسبول صحابه حتى تمموا ما قال حب الدنيا وكراهيه الموت الدنيا مفتن وكراهيه الموت مدمني مصل خلاص كنبره نبرى كطاطح والله حدث الدينو حيزو عبد خنتكم موت حشاب كان بنجنزب قبل عد كفار كيدو دينو زتف ويدينو ناي سبيتو سبيتو ويدينو ناي دوكو زتف اولي هذا فاذا صادفت محلا ضعيف المقاومه عملت عملها اذا هجمو زيزو صدوه زلو انت ضعيف كونك ابتي و اذا ما الخطك قال اخ لحرزيت شغل كينكا عابس راح يصير زوجوم زي نبلبخاي زخاي زول مالتي رب سلمنا نايمت استاذ ساعتها خلال سلسله الشرط الرابع رابعتي شرطي مالتي ان تدعو الحاجة إلى العلم الذي اقام من أجله اتي تمرتي ان تقون لو مالتي تجددوا زمه فرد نو بلو عينتات نايتمرتي ابعدسلمنا زي ركب تخينو كيدي مهر مو قارنت خونا له مالتي از علم زي زي ركب ابعدسلمنا قونا ابعدسلمنا تديغر لا داعي للسفر الى دول, دول الكفر دول الكفر مخاد ولا حنت زاد لي نغر ايكونن يكون في تعلمه مصلحه للمسلمين وناتو اب اندحر حنت عينه ما يتمرتب عدسلمنا زيلا حزوان دحر مثيو للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم كمون عزمه سلل ابعدسلمنا از تمرتزي نوزمه سلل لذلك يهد يتعلم ما لذي ابتي مدارس نا كفار لكن دنو حفزاله فان كان من فضول العلم الذي لا مصلحه فيه للمسلمين او كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجوز أن يقيم في بلاد الكفر من اجله لكن بلالو معناتيو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مصلحان د حرذيل تقمن د حرذيل ابو خوف نخبل اب سعاتزي كخير يبولن مصر ايون تقنيه يبولن ازي تمرتزي ابعد ابعد, أبعد سلام يرقب سلزي أبو أبو لما في الإقامة من الخطر على الدين كل خطر عليه كملسا له. مس كفار زغمت ما بالك الرسول صلى الله عليه وسلم كم امتي كيتصبحوا انا خابخه نصاي ابن الابز حديثي يا مالك لما في الإقامة من الخطر على الدين والاخلاق واضاعه الأموال الكثيرة بدون فائده كمون غنزت ابو زتف مالتي بل قال لي امنا حشيت سبات كاينو ابعدنا سلمنا زياده يقاوموا <تصفيق> يا لكن ابعده كفر ابغالي وفلي بوتاتات عتيقات يروحوا بمهلته. لذلك حتى حموماتكم يكونوا في النهاه. ايصقوا ايصوموا. كانوا الساتات يقوموا. بل هم اضل كابتن الساتات نسوموا خف. الساتات مسؤوليه قبل انهم يقوموا. شرابكم هنا ان الساتات زيته. لكن ودي سبلا كحته سلازي حاشيش عندها تقابها خلاص حنقولوا تقريب مالت سبك قتل التمبر صلاة صلاة كوين يردو صيام صيام كوين يردو عام مشي دي قصه حاشيشه تلك ها بزه دول اوروبا بعد امريكا بزه الشبهات فتنه الشهوات سلازلو حتى زوم قادم في قادم الى الشيخ مصي مز شروط غير لهم قد ما هنا تزي الخماله له اما قد يلنا اندا بالكى فقودو بلاد الكفر امخاج جن قامت فالموني رب خبز فيتنا رب سلمن كن موت مع عائلتي حسن الخاتمه كن موت مع عائلتي س... المسلمين رب يموت بل انما اب مكه واي المدينه اطهر بقاع الارض حرمين رب زين هذانا ربي نقول لهنا عبد الله يسنا حنا تا توحدنا تا, تا حزنا قد نبل ربي اكبرنا الله خيرا اكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم